بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذ ربهم إلى صراط العزيز الحميد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى طراط العزيز الحميد الله الذي لَهُ ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون يُحِنُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا الرَّسُولَ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم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 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم لَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا أَن نَّشَاءُ وَمَا يَنبَغِي لَهُم وَلَا لَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد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 بَجِلَاتٍ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّ مَا كُنَّا نَطْرُدُهُ بِهِ وَإِنَّ لَنَا فِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِ ٱللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قالَاوا إِتُمْ إن إَِّا بَشَرم مِلونَ تُرونَ صَُْ الدُّونَعَمْ مَا كانََ يَعبُضُ آبَ أُونَا فَأتُونَ بِسُ الْطَالِ مُبِين قَالَتْ لَهُم مُسُلُهُم إِ نَحْنُ إِلَّا بَشَرُم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 وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ رَبِّهِ وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَّن وَرَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مما يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ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 ايَ شَاءَ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا مَالَتُهُ تَبَعَ فَقَالَ الضَّالُّونَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا مَالِكُ بَعْضًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَبَّنَا اللَّهُ لَهَبَيْنَاكُمْ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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم فرا وعلانية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 ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة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 ولا تحتبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مبطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وَاسْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقَسَمْتُمْ مِنْ طَرْدِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ لَمْ يَنفُسُهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ وَقادَ مَكْرُهُمْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَرْسُلُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قَطْرَالٍ وَتَغْشَاوُ وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ 129. ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب